ويأخذون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويأخذون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وكان